بسم الله الرحمن الرحيم. الأفلام ر تلك آيات كتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكل ويتمتع ويُلهِم الأمل.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 وما ننزله إلا بقدر معنوم وأرسل الرّيح لواقيح فنزل من السماء ما فأسقيناكم وما أنتم له بخازنين وإن على نحل نحي ونميت ونحل الوارث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 والعذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إن منكم وجلون قالوا لا توجلنا مبشرك بغلام عليم قال بشّرتموني على ما سنى الكبر فبما تبشرون قالوا بنشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربي إلا الضالون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 117. وجاء أهل المدينة يستبشرون 118. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون 119. واتقوا الله ولا تخزون 119. فأخذتهم الصيحة مشرقين 110. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجين 111. إن في ذلك لآيات للمتوسمين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 وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتيه أصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا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 118. الذين جعلوا القرآن عظيم 119. فوربك لنسألنهم أجمعين 110. عما كانوا يعملون 111. فاصدع بما تؤمر وارض عن المشركين 112. إنا كفيناك الذين يجعلوا